الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 يخادعون الله والذين آمَنُوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون 119 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 110 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 111 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا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 ذَهَبَ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون 123. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في مِنَ من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه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 119. عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به 111. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله وَأَنتُمْ وأنتم تعلمون 112. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 111. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 112. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين